يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند راتب فيقول هيتها الروح الخبيثة صاحبة الريح الخبيث أبشر بصخص من الله وغضب فتسلب روحه كما ينزع السفود من القطن يعني الحديد المتشابك فإذا طبضها ملك الموت لم تدع الملائكة في يده صفة عين حتى يلبسوه ذلك الكفن الذي من النار ويحنطوه بذلك الحنوط الذي من النار فتخرج منه رائحة كأن تني رائحة على وجه الأرض ثم يعرج به إلى الثماء فما يمرون على ملائم من الملائكة إلا قالوا من هذه الضوح الخبيثة صاحبة الريح الخبيث فيقال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 حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجس المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ثم ينادي منادي الله أنكتب كتابه في سجين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 حتى إذا أفاق أقعداه وقالا له وما دينك فيقول هاه ها لا أدري فيضربانه حتى إذا أفاق قالا له ومن ذلك الرجل الذي بعت فيكم فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا فيقال له لا تريت ولا تليت فتظهر النتيجة ينادي مناد الله أن كذب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 فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك السيد أنا عملك السيد فيقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة هذا حال من؟ حال الذين ضيعوا الصلوات الفواحش والمنقرات حالهم يا ليتنا أطعنا الله فأطعنا الرسول حالهم يا ليتنا مرد فنعمل غير الذي كنا نعمل حالهم يبكون فلا يستجاملهم ينادون فلا يسمع كلامهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للطالمين من نصير